ربنا آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا الله أكبر الله أكبر الله Eşhedu an la ilaha ini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 Al-salamu Al-salamu اشتركوا <تصفيق>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 وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض لك الحمد أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم أنت ربنا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 وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك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 وثبتنا وثق الموازيننا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت, قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو استو تراصوا وسدوا الخلل الله أكبر الله أكبر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 لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذَلِكَ بِمَا قدَمَة أَدكُم وَأَن اللهَّه لَسَ بِظََّامِ للِعَبدَ الذيينَ قالوا إنِ اللهَّه عَهِدَ إلَنَا أََّ نُؤ مِنَ لِرسُولٍ حتىَت يَأتَنَابِقُبَان ذَا يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّاعُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ الله الله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 لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا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 الله لمن ربنا ولك الحمد الله أكبر الله اكبر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 Allahuakbar Allah Allahu akbar الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله الله اكبر الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر. Allahu akbar akbar Allahu akbar Allah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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام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 وَإذاَا خَلَوْ إِلَ شَيَطينِهِمْ قالَاوا قالَاُ إَِّ مَعَكُمْ إَّ مَا نَحْنُ مُسْتَهْزِعونأَ اللَّهُ يَسْتَهْزُِ بِهِم وَمُدُّهُم فِي قُغِييَانِهِم يعمَُون. ولئِكًا الذي نَشتْترَوا الضَّلَتَ بِالْهدَا فَمَا رَ بِحَجارََتُهُم وَمَا كانَوا مُهتَدين مَثَلهُم كَمَثَلِ الذيذ سْتَووقَدَناارَ فَلََّا أَضَاءَتْ ماَا حَولَهُ ذَاببَ اللهَّهُ بِنُورهِم وَتَرَكَهُمْ وَتَرَكَهُم فِي ظُلماتاتِ لا يُبُصِرون.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 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا, فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم, وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 يُضِلُّ به كثيرًا ويهدي به كثيرًا وما يُضِلُّ به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصل ويفسدون